ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ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 وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يَجْعَلْهُ يجعله على صراط مستقيم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 فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 قُل لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُوا إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة انه من عمل منكم سوء ان بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي وكذبتم به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 لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا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 وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض ليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الآفلين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 وَمَا أَنَيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان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 119. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين الَّذِينَ هَدَى الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعا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 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِذَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قَدِ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عن وصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم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 البصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 قد فصلنا الْآيَاتِ لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون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 ان ما توعدون لات وما انتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار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 قل أذكرين حرم أَمِ الأنثيين أم اجتملت عَلَيْهِ أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إلا أن يَكُونَ ميتة أَوْ دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ، فان ربك غفور رحيم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 وَإِنَّ لَصَادِقُ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رحمة واسعة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ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 119. فلو شاء لهداكم أجمعين قُلْ 110. قل الَّذِينَ شهداءكم الذين يشهدون حَرَّمَ الله حرم هذا فَلَا شهدوا فلا تشهد معهم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 فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 ولا تزروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون